استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم لونها هو رسول الله هو إنسان أمين هو إنسان صادق أنا أحب رسول الله